النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا فنون الرحمة فيقول أبغوني ضعفاءكم أبغوني الخادمة في البيت أبغوني الموظف الصغير أبغوني العامل الذي يكد على أسرته أبغوني ضعفاءكم هل ترحمون أو تنصرون إلا في ضعفاءكم؟ إن من رحمته صلى الله عليه وسلم أنه قد يقدم هؤلاء الضعفاء والفقراء حتى على خاصة الخاصة تأتيه فاطمة رضي الله عنها أثر عليها الرحم من طول ما حملت ومن طول ما كدت وعملت أثر عليها الحبل رضي الله عنها الزهراء بنت من؟ هي زوج من؟ هي بنت من؟ هي أم من؟ من ذا يساوي من ذا يداني في الفخار أباها؟ تبغي من رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة لا أعطيك وأدع أهل الصفة. لا أعطيك وأدع أهل الصفة. من وصيته صلى الله عليه وسلم من رحمته وصيته بالخادم والمملوك. يقول إخوانكم خولكم تحت أيديكم. إخوانكم خولكم. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه من يأكل وليلبسهم من ما يلبس ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق فإن كلفه ما يغلبه فليعنه. ولا يكلفه من الأتاوات والضرائب والرسوم والفرائض ما لا يطيق، لأن وصية النبي عليه الصلاة والسلام هنا ليست وصية حرفية. من العمالة من عملهم ذهني لا يتطلب جهداً بدنياً، لكنك قد تكلفه ما لا يطيق حين ترفع عليه الرسوم والأتاوات مئة ضعف أو تزيد. إخوانكم خولكم، لا ينبغي أن نكلفهم ما لا يطيقون. فمن كان رب عمل أو وزيرا عليه ينبغي أن ينظر إلى هذه الفئة بعين الرحمه وألا يكلفهم ما لا يطيقون جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله كم نعفو كم نعفو عن الخادم قال صلى الله عليه وسلم أعفو عنه في اليوم سبعين مرة أعفو عنه في اليوم سبعين مرة غض عنها فواته التمس له من الأعذار او سع الأبوار لعل الله يعاملك بتلك الرحمة أهل الرحمة هم أخلق الناس وأحراهم بأن تتنزل عليهم الرحمات الرحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.